الحمد م الرسمي م و ق ع الشيخ لفضيلة سيد حاج رحمه ا لله يقدم, يقدم المادة, لكم هذه المادة الحمد لكم لله هذه رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إ ل ى صراط الله المستقيم وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن نتحدث اليوم عن علم من أ ع ل ا م أ م ت ن ا وعن إ م ا م من أ ئ م ة ديننا وعن عظيم من عظماء تاريخنا وعن ماجد من أ م ا ج د أ ص ح ا ب نبينا صلى الله عليه وسلم بلغت شهرته ا ل ا ف ق يعرفه القاصي والداني الصغير والكبير سمع به سمع به لشرف روايته فهو ر ا و ي ة ا ل إ س ل ا م و ح ا ف ظ ة الحديث ا ل إ م ا م الفقيه أ ب و ه ر ي ر ة وما ذكر الحديث إ ل ا وذكر أ ب و ه ر ي ر ة ويكفي شرفا ان اسمه يذكر في المحافل كلها في المنابر و المساجد و هو مقرون بذكر النبي صلى الله عليه و سلم و إ ن م ا ينبغي أ ن يستفاد من س ي ر ة هذا ا ل إ م ا م العظيم أ ن ه أ س ل م م ت أ خ ر ا أ س ل م أ ب و ه ر ي ر ة عبد الرحمن بن صخره الدوسي أ س ل م أ ب و ه ر ي ر ة يوم فتح خيبر في ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة من ا ل ه ج ر ة و لزم أ ب و ه ر ي ر ة رسول الله صلى الله عليه و سلم أ ر ب ع سنين أ ر ب ع سنين روى فيها أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة و علما مباركا عن النبي صلى الله عليه و سلم و هذا من الغريب ل أ ن ه أ س ل م م ت أ خ ر ا لكن ما حفظ لا يكاد أ ح د ا ل ص ح ا ب ة يبلغه أ ب د ا ف إ ن ما رواه أ ب و ه ر ي ر ة بلغ ا ل س ب ع ة آ ل ا ف حديث الذي ي أ ت ي بعده في ا ل ر و ا ي ة عبد الله بن عمرو بن العاص أ ل ف ا ن حديث أ و أ ل ف ا حديث أ ب و ه ر ي ر ة رجل نبيه و ذكي تعجبني ك ل م ة ا ل أ س ت ا ذ خالد محمد خالد في ذكره لابي ه ر ي ر ة سماه ذ ا ك ر ة عصر الوحي هو ذ ا ك ر ة عصر الوحي ح ق ي ق حقيقة من ذكائه قال أ ت ي ت النبي صلى الله عليه و سلم فوجدته قد خرج إ ل ى خيبر و ترك على ا ل م د ي ن ة سباع بن ع ر ف ط ة رضي الله عنه يصلي بالناس قال فصليت معه ص ل ا ة الصبح فقرا في ا ل أ و ل ى مريم كلها سوره مريم كلها في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى و في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ق ر أ بالمطففين فجعلت اذكر المطففين في بني دوس واقف في ا ل ص ل ا ة ل م ا قال ويل للمطففين عرف المطففين دي شنو يا ادوب دخل يا ادوب الدين لاعيل ما ما سال الذين إ ذ ا اكتالوا عداله سفول قال قلت ويل لبني فلان والويل ل أ ب و فلان وجوه ا ل ص ل ا ة قال فلان حق راح الليله وفلان تاكد حق راح اذكر الناس قال فذكرت رجلا من دوس له مكيالان ي كيل لنفسه و كيل ل ع ا م ة الناس ابو ت د ل ي ل حق رح دا أ ب و ه ر ي ر ة ثم رجع النبي صلى الله عليه و سلم من خيبر فقال لي لما أ س ل م أ ب و ه ر ي ر ة قال له من أ ي ن أ ن ت قلت من دوس و ق ب ي ل ة دوس ق ب ي ل ة ي م ا ن ي ة من اليمن فقال له ما كنت أ ظ ن أ ن في دوس خيرا بدل ما كنت قال لنازل ف ي ا ل خ ي ر ل أ ن أ ب و ه ر ي ر ة أ ا ء اسلم لحد ا ل و ق ت ت ا ف ي ه مافي إ ل ا ما كان من إ س ل ا م الطفيل ابن عمرو الدوسي في م ك ة و أ س ل م أ ب و ه ر ي ر ة على يد الطفيل لكن أ ب ا ه ر ي ر ة م ل أ الدنيا حديثا و ر و ا ي ة و كان هذا آ ي ة من آ ي ا ت ا ل إ س ل ا م و م ع ج ز ة من معجزات هذا الدين أ ب و ه ر ي ر ة أ ر ب ع س ن ة أ ي ز و بن عرفه عن أ ب ي ه ر ي ر ة رواه أ ب و ه ر ي ر ة والله أ ب و هريره ة د ما خلى ح ا ج ة حتى شوف في البخاري قال أ ب و ه ر ي ر ة أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم قلت من أ س ع د الناس بشفاعتك يوم ا ل ق ي ا م ة قال لقد علمت أ ن ه لا ي س أ ل ن ي هذا السؤال أ ح د أ و ل منك يا أ ب ا ه ر ي ر ة بل م ت أ ك د انه زمك ب س أ ل ن ي السؤال ده يعني قبالك لما ر أ ي ت من حرصك على الحديث إ ن أ س ع د الناس ب ش ف ا ع ة ي و م ا ل ق ي ا م ة من قال لا إ ل ه إ ل ا الله خالصا من نفسه خ من من اذن ل ص ا ابو ه ر ي ر ة حريص على تعلم الحديث أ ب و ه ر ي ر ة له مناقب جمه جدا من المناقب ما رواها ا ل إ م ا م مسلم في صحيحه قال أ ب و ه ر ي ر ة أ ب ت أ م ي أ ن تسلم و أ م ه تسمى ميمون ة بنت صبيح ا بن الحارث ا بن أ ب ي الصعب ا بن ث ع ل ب ة دي أ م أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنها أ ب ت قال ف أ ت ي ت ه ا ذات مره احدثها ف أ س م ع ت ن ي في رسول الله ما أ ك ر ه حتى بكيت س م ع ت كلام فارغ شديد بكى بكى ف أ ت ي ت النبي صلى الله عليه و سلم أ ب ك ي فحدثت عن أ م ي ا ل ح د ي ث مسلم فقال اللهم اهد ي أ م أ ب ي ه ر ي ر ة قال فرجعت البيت ف أ ر د ت أ ن أ د خ ل فسمعت الماء عندها فقالت حسبك و هو بالخارج أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن م ح م د رسول الله و قد أ س ل م ت أ م ه أ ب و هريره قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم أ ب ك ي فرحا ً ث ا ن ي بكى بكى مرتين ابكي فرحا ً قلت يا رسول الله أ س ل م ت أ م ي أ د ع و الله لي و ل أ م ي أ ن يحبب المؤمنين فينا قال اللهم حبب عبيدك هذا و أ م ه في المؤمنين وحببهم إ ل ي ك م ا يعني هم يحب المؤمنين والمؤمنين يحبون قال أ ب و ه ر ي ر ة فما سمع بي مؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ل ا أ ح ب ن ي أ ن ت بتحب أ ب و ه ر ي ر ة ولا بتحبه كما بتحب ه تدب م ش ك ل ة لازم تحبه لا تدب م ؤ م ن أ ولا ح ج ة دع ل ه أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه سمي أ و كني ب أ ب ي ه ر ي ر ة ولذلك ق ص ة رواه البخاري وغيره أ ن ه قال أ ت ي ت أ ح م ل هرا وحشيا ا ل ك د ي ة الخلا في كمي فلما راني صلى الله عليه و سلم قال أ ن ت أ ب ا ه ر ما قاله ل ه ر ي ر ة قاله ل أ ن ت أ ب ا ه ر قال فداعبني أ ص ح ا ب ه فقالوا هريره و ما عنده بنت س م ه ه ر ي ر ة قاعد يهزر معه يقول له هريره ابو ه ر ي ر ة الرسول يقول أ ب ا ه ر فكان يقول لئن تكنوني بالذكر خير لي من أ ن تكنوني ب ا ل أ ن ث ى لان رسول الله كناني بالذكر ما كان يقبل ه ر ي ر ة دي لكن في ا ل ن ه ا ي ة مشت عليه رضي الله تعالى عنه أ ب و ه ر ي ر ة سمع الناس يتكلمون قالوا أ ن ت أ ب و ه ر ي ر ة دا أ س ت ميتين ذاته الشده كله قالوا سمعوا س م ع و ه وين قالوا ذاته كحدر ذاته أ ر ب ع س ن ة بس في ناس قالوا كدا كانوا ج ا و ي ن فوقف في الناس قال تقولون أ ك ث ر أ ب ا ه ر ي ر ة الله الموعد قال لهم مثل ا ق ي يوم القيامه قال لهم بعدين نشوف كم ذا الرسول قالوا ل ا ما قالوا تقولون أ ك ث ر ابا ه ر ي ر ة الله الموعد لقد ا ن س غ ل المهاجرون بتجارتهم و ا ل أ ن ص ا ر بضيعهم و لقد لزمت رسول الله صلى الله عليه و سلم على شبع بطني قال والله كنت ما بين منبره و بيت ع ا ئ ش ة يغشى علي من الجوع و ي أ ت ي ا ل أ ط ف ا ل يلعبون بي يظنونني مجنون و مابي من جنون قال و ا أ ن ا لازم ترى صلى الله عليه و سلم دا ابيت أ ف ا ر ق ه قال لهم ت ع ا ن ماسك بطنه كويس مرات يدردك من الجوع يدردك في المسجد من الجوع النسج قال م ر ة أ غ ش ي علي ما بين المنبر و ما بين بيت ع ا ئ ش ة قال فجاء رجل على صدري يظنني ممسوس فقلت له إ ن ه الجوع وحجيخني ا د ويقول له دا يطلع الجن منه قال له ما لفجل حاجة أنا بس همش من لي ا خ ما ل في ج ل ح ا ج ة أ ن ا ج ا ع م بس امشي مني ل قال له انتو انشغلتو ولذلك س أ ل رجل ط ل ح ة بن عبيد الله قال له هذا اليماني اكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ت ر ا ه حق قال لقد سافرنا ولزمه ولقد أ خ ذ عنه العلم الكثير ولذلك من نباهته قال أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له إ ن ك تتحدث بالحديث ف أ ن س ا ه قال يا أ ب ا ه ر ي ر ة ابسط رداءك قال فبسطت ردائي فتكلم اليوم كله الرداء ذا محلو ي قال و و م ص ل يجري عين تاني ر س و ل لنه من كله ه زمن دا أبو, هريرة بعد النبي ويسأل ويمشو. أبو هريرة قال يا ر رسول ة ق ع بعد د ابا ي يتونس هريره أ ض م م رداءك إ ل ى صدرك قال فضممته إ ل ى صدري فمن فلت مني حديث ت ا ن ي ما ن ي س أ ص ل ا و عند النساء في السنن ان زيد بن ثابت رضي الله عنه و أ ن أ ن ص ا ر ي ا من أ ه ل ه من قومه و معهم ابو ه ر ي ر ة جاءوا إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم و جلسوا عنده قالوا يا رسول الله نريد أ ن ندعو فتؤمن لنا قالوا دار داري شنو ندعو انت اقول شنو آ م ي ن فدعا زيد بخير كثير يا الله س و لي و الله يا الله يا الله ثم دعا الرجل الانصاري بدعاء كثير فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ادع يا أ ب ا ه ر ي ر ة قال اللهم إ ن ي أ س أ ل ك ما س أ ل ك صاحباي و علم لا ينسى فقال النبي امين فوجد زيد في نفسه شيء قال يا رسول الله عندي د ع و ة أ خ ر ى امن عليها قال سبقكما الغلام الدوسي الثاني ما في طريق قال له خلاص أ ز و د ازود, أزود نجد والله أ ب و ه ر ي ر ة فاهم فهم ا شديد فاهم عالم عالم ما فيه كلام رضي الله تعالى عنه سبقكما الغلام الدوسي خلاص الموضوع انتهى دعا بعلم لا ينسى قال مروان بن الحكم كان أ م ي ر ا على ا ل م د ي ن ة في زمن وجود أ ب ي ه ر ي ر ة أ و في زمن وجود أ ب و ه ر ي ر ة فيها فجاء أ ر س ل إ ل ى أ ب ي ه ر ي ر ة وقال حدثنا قال قل لنا الحديث له عن ر س ووضع ل و رجل خلف الباب قال اكتب كل ما يقول أبو هريرة كل أكتبه اي حدث قال اكتبه فكتبه وبعد حول بعد س ن ة ت ا ن ي ن ا د ع قال يا أ ب ا ه ر ي ر ة قص علينا واروي لنا وقاعد ازور الباب برضه اطلب و ر ة يقول و ز و ر يكتب لما قابل بينهما لم يجد فيهما حرفا زائده بتاع السنه ا ل ف ا ك ت و ا ل س ن ة دي لما خ ط ا ه م مع بعض الكلام الي ل قالوا ا ل س ن ة الفاتر و الكلام الي ل قالوا قال كان أ ل ف من ر ا س ه بعض الناس ل ل أ س ف الشديد لما أ ر ا د أ ن يطعن في ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة طعن في أ ب ي ه ر ي ر ة ل أ ن ه باسقاط أ ب ي ه ر ي ر ة و قد روى الذهبي ق ص ة ع ج ي ب ة أ ن حنفيا من الاحنف ا جاء إ ل ى ا ل ب ص ر ة و س أ ل الناس في زمن بعيد يعني في زمن ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ب ا س ي ة في زمن المنصور س أ ل الناس عن حديث ا ل م ص ر ا ت أ ن النبي سلمناها عن بيع ا ل م ص ر ا ت وبيع المصراط إ ن ك ت ة ت سوق الغنمايه ل بتحلب توديها السوق تخليها كم يوم ما تتحلب وتوديها السوق فيظهر ض ر ع ه ا كبير للناس يقوم يقولوا دي د د ا ر ه يقوم يشتريها منك بعد يومين يكملوا اللبن الثاني مالكوا حاجه نهدم سلام عن هذا البيع فقام قال لهم ما دليل ذلك قالوا حديث أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و ه ر ي ر ة ليس ح ج ة وحديثه لا ن أ خ ذ به فوقعت ح ي ة من السقف داب جواقع من السقف جرى الفتى الراجل قال الشاب جاري الأب أبي قام حديث والناس يجرون خلف ا ل ح ي ة يمنعون أ س ش ي ل عكاز وشيل سيف يمنع ا ل ح ي ة فلما وجدوها م ش ت ئ ل ة فيه قالوا تب إ ل ى الله قال تبت إ ل ى الله فاختفت ا ل ح ي ة هذا الكلام أ و ر د ه الذهبي في سير اعلام النبلاء وقال وهذا الاسناد أ س ن د ه ا ل أ ئ م ة هذا الاسناد باسناد ا ل أ ئ م ة أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه فتح فتح الله عز وجل عليه بعدما العمر قال تزوج ب ا ل ن س ب ة أ ب و ه ر ي ر ة ل م ا أ س ل م أ س ل م قال أ ن ا فوق الثلاثين ب س ن ة أ و سنتين ابو ه ر ي ر ة أ س ل م عمر واحد وثلاثين س ن ة أ و اثنين وثلاثين س ن ة روى ا ل أ ح ا د ي ث كلها وعمر واحد وثلاثين س ن ة أ و اثنين و ثلاثين س ن ة لما يقول أ ب و ه ر ي ر ة قال انتهى الكلام ثم رضي الله تعالى عنه قلنا أ ن ه كان يعمل خادما تحت ا م ر أ ة من أ غ ن ى أ غ ن ي ا ء ا ل م د ي ن ة تسمى ب س ر ة بنت غزوان قال كنت أ ع م ل عندها بشبع بطني قال ا ن ض ف ل ي ا ويشيل ويعتل وكذا وتديه كسر بس بس ياكل في بطنه قال أ ب و ه ر ي ر ة فزوجني الله منها في ا ل آ خ ر عرسه وصار في ا ل م د ي ن ة ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة دعائر بن سفيان عين مروان بن الحكم فكان ينوب مروان في حكم ا ل م د ي ن ة فكان يقف ويقول للناس الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أ ب ا ه ر ي ر ة إ م ا م ا الحمد لله الذي جعل الدين قواما ب ا ل أ ح ا د ي ث الرواها الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أ ب ا ه ر ي ر ة إ م ا م ا قالوا أ ب و ه ر ي ر ة ما مشى في سكه من سكك ا ل م د ي ن ة إ ل ا و هو يكبر و يحمد الله بصوت عال ف إ ذ ا سئل يقول كنت خادما عند ب س ر ة بنت غزوان وصرت زوجا لها لا ينسى الماضي ولا ينسى أ ي ا م ا ل م ع ا ن ا ة ومما وقع له من الطرائف في أ ي ا م معاناته ما رواه هو قال أبو هريرة في روايات م خ ت ل ف ة ل ل ق ص ة دي منها قال أ ب و ه ر ي ر ة ف أ ص ا ب ن ي الجوع ف أ ت ي ت عمر بن الخطاب فعرضت له جي جنبو لكن ما قال و ل لي خ ي أنا جعان ا ق فاستوقفته أ س أ ل ه من آ ي ة قال لي اخي عندي تفسير كذا في السرير قال, قال وانا أ ع ل م بها أ ن ا عارف تفسيره لكن مظنه أ ن ياخذني معه ي ق و ل لي اخي تفضل م ع ن ا ولا كذا بعد ما اجابه يقول لي اخي يا أخي مصير معنا لو قال ليش معانا ما كان ب يقول لا قال س أ ل ت ه الهاكم التكاثر لا الهاكم التكاثر معناش ن قال ف أ ج ا ب ن ي ومضى لا الهاكم التكاثر معناه كذا كذا كذا ص ر ا ح له قال فعرضت ل أ ب ي بكر أ س أ ل ه عن نفس ا ل آ ي ة ه وما ع ر ف ل أ ن ه ما قبل شوي ورق و ق ل له ما كان عرف ما ورق ب ل شوي ثاني س أ ل أ ب و بكر فقال له عن عن, عن عن معناها ومضى قال فعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم وهنا روايات عرض عليه ا ل آ ي ة نفسها قال ل ه ا ك م التكاثر قال فتبسم ا ا ج وقال ب و اتبعني أ ب ا ه ر تعال وراي ولا قال له ح ا ج ة ودي ورديك الرسول وفهموا وذكاؤه واللماح ع ا ي ة ل ه ضحك ما قال له التفسير قال له ارحب بعد تعال وفي ر و ا ي ة أ ن ه وجد تغيرا في خلوف, في خلوف فمي ي خلوف ف س أ ل ن ي ف أ خ ب ر ت ه قال أ خ ذ ن ت وش خشم اقدم متغير ماله لمن س أ ل و ا خلني تسال ايه قال انت متغير ماله فوراه ا ن ه ما أ ك ل و ا كم يوم قال ف أ خ ذ ن ي إ ل ى بيته فوجد لبنا فلما وجد اللبن قال أ ر س ل ن ي إ ل ى أ ه ل ا ل ص ف ة في المسجد قال أ ب و ه ر ي ر ة فساءني ذلك استاجدا قال جد يكمل علينا اللبن ده استاجد كذا بينه ب ن ف س ه قال فساءني ذلك كنت أ ر ي د أ ن أ ج د من اللبن ما أ ت ق و ى به أ ي ا م ا فلما أ ر س ل ن ي ولم يكن من ط ا ع ة الله و ط ا ع ة رسوله بد فذهبت قال فلما جئت بهم أ ع ط ا ن ي القدح و قال اسقي القوم قال اسقي الناس ابو ريستا ز ي ا د ة قال الناس ذ ي ن يكملوا قال شفره و سلم ذ ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فداه أ ب ي ونفسي و أ م ي وولدي وزوجي وروحي صلى الله عليه وسلم قال لما أ ع ط ا ن ي القدح تبسم عارف ابو ريستا يفكر ويقول في شنو قال فسقيته م جميعا فقال لي وجئته بالقدح لم يبق إ ل ا أ ن ا و أ ن ت قلت صدقت والذي بعثك بالحق قال ش ر ب قال فشربت ثم قال ش ر ب قال فشربت ثم قال ش ر ب فقلت و الذي بعثك بالحق لا أ ج د له م س ل ك ة كل مره ق ل ل ا إ ل ا تشرب تاني و الا تشرب لحد ما قلت تاني ما في طريقه فقال أ ب و ه ر ي ر ة ف أ خ ذ ا ل ف ض ل ة و شربها رسول الله صلى الله عليه و سلم هكذا قال ا ل ف ض ل ة قال ا ل ف ض ل ة شوف رسول الله صلى الله عليه و سلم دعا بن الكف الله س د ع و ا كله م و س د ع أ ب و هريره و بعدها شرب ا ل ف ض ل ة أ ب و ه ر ي ر ة أ ر س ل ه عمر بن الخطاب واليا على البحرين و اختلف مع عمر اختلف مع عمر في موضوع فتاني بعد ذ ا ك قال له عمر خلاص أ ن ا ما داير بعد ف ت ر ة أ ر ا د عمر أ ن يوليه ف أ ب ى قال له انا داير أ ع ي ن ك في محله ف أ ب ى فحجه عمر قال له ت أ ب ى أ م ر قد أ خ ذ ه يوسف عليه السلام و يوسف قال اجعلني على خزائن ا ل أ ر ض طلبه عشان يخدم الناس انت كلمك تقول لا قال له أ ب و ه ر ي ر ة ذاك نبي ابن نبي ابن نبي يوسف ابن يعقوب ابن إ س ح ا ق ابن إ ب ر ا ه ي م أ م ا أ ن ا فابن أ م ي م ة يعني أ م ي قال انا و ا ل م ي م ة ما في ح ا ج ة م ا ك ترفع معي و إ ن ي أ خ ش ى ثلاثا وثنتان ي قال لي خايف ثلاثه حاجات وحاجتين قال له, له هلا قلت خمسا اخماد قل خايف من خمسه حاجات لكنه قاصده في ثلاث ة ب ر ا ه و ث ل ا ث ة ب ر ا ه ا قال أ خ ش ى أ ن أ ق و ل بغير علم و أ ن أ ق ض ي بغير حلم دي ا ل ي ت ل ي ن دي براها و أ خ ش ى أ ن يذلد ظهري و أ ن يؤخذ مالي و أ ن يشتم عرضي و فعلا أ ي زوج بك بحاكم و الله الناس ب ي ق ط ع و فيه قطيعه و ا م ر ك ن جايب خبر ذاته ما بيخلوا حاج ة الناس و أ ب و ه ر ي ر ة أ ج ل من ذلك لكنه رضي الله عنه ل أ ن عمر اتهمه شاكله أ ب و هريرة ج ا ب ق ر و ق قال لي انت من وين قال أ ن ا كان عندي ت ج ا ر ة براي فهم عمر أ ن ي أ خ ذ ه ا منه لكن أ ب ا ه ر ي ر ة حجاو تاني بعد ذ ا خ ل من جاي عينه قال اسمعت انا بتعين قال له لي لا امر أ ا ل أ س ب ا ب وكان أ ب و ه ر ي ر ة فقيها في الحج أ ف ت ى أ ب و ه ر ي ر ة في ناس محرمين معاو انهم وهم على إ ح ر ا م ه م صاد لهم غير صيدا. ما محرم صيدا زلمان محرم ا ص ط ا ف ج ع ه م بالصيد ي أ ك ل ما ي أ ك ل ه قال أ ب و ه ر ي ر ة ي أ ك ل ه فسمع الفتوى عمر بن الخطاب قال لو أ ف ت ى بغيرها لاوجعته ما قلت خليه فكان سديدا في فتواه جاءته ابنته بن ا س ب أ ب و ه ر ي ر ة بت بنت أ ب ي ه ر ي ر ة هي ز و ج ة سعيد بن المسيب بنته بنت أ ب ي ه ر ي ر ة ت ز و ج ا سعيد بن المسيب وهو من تلاميذ أ ب ي ه ر ي ر ة ثم أ ن ج ب سعيد بنت يا سلام سعيدك من ا حجب روح سعيد موسيب عبد عندك العهد عبد لي أخي عندك بيت قال له. وأنا دائرة. كان ولي دائرة ولده ولدنا قام الملك الملك بنوران وأنا جبت أن قال قال كان له, قال له ما عندنا بيت لعرس". فوته. فوجد أ أي ب ا سعيد ة قال ما له ع ن ن احد بيت في تسة لعرس لو يقول كاف ده بتقرأ فوجد تلاميذه الفقراء سعيد هو عبد الله بن وداعه ن ا ا د مرة قال لي ما قعد تجيبه". أنت بتحضر الدروس قال قعد لي أخذت أنت تجبونه متقطع مالك قال توفي ا ل زوجتي وعندي أ م ي وليس عندنا ما يقوم من يقوم على خدمتنا فقال له تزوج قال يا شيخنا يرحمك الله من يزوجني بدرهم أ و درهمين قال لو شئت انكحتك ابنتي مت أ د ا ر ي الزوجه والد الملك حماو كلم زوجه ا ل ز و ج قال فزوجني إ ي ا ه ا ثم ذهبت إ ل ى البيت وكنت صائما ق ا ل اليوم كان يوم ا ث ي ن او خميس وكنت صائما قال فسمعت طرقا بالباب فقلت من بالباب قال سعيد قال عبد الله بن و د ا ع والله خطر ببالي كل من يقاد له السعيد إ ل ا سعيد م ن ا ل مسيب والله قال أ ي ي ا ل ا س م سعيد من أ ص ح ا ب ي قلت امكن يكون دهوى ا ص م ت خيان سعيد قال ف إ ذ ا هو واقف قال زوجتك اليوم وخشيت أ ن تبيت أ ع ز ب ا ذو والله هنا بعد ما عقدرك الروحك البي هنا ما يسل بعد مرت عقدرك و الله كان عقدو لك بعد ما عقدو لك ي ا خ ش أ ن ت سوغا من وسط النسوان و تمرغه سوغا و الله يسل روحك يقولك صحباتك قال صحباتك اشنو اذا خذو لك العريس يقعدو ا جوا مع النسوان في وسط النسوان ي ت ح ك ر جوا النسوان قال ا ز ج و ن ا ل ل ب ن قال كيف م ز و ج ه كلين ولا م ز و ج واحده قال بجوز ي لا و يخش وسط النسوان شنو و الله العظيم يسل روحك بعدين تمشي تقولون داير البيت يقولك في الكوفير أ م ش ي من الكوفير تجيبه من ا ل ك و ف ي بدي وكتبوها من الكوفين ي ق ع د و ن ن سؤال يتفرجوا فيها يا ناس ما تطلعوا البت يقول لك شويه تعال خش س و ق ي انت سعيد الراجل ود البت دي جده ابو هريره بدي انت قاعد س ا ك ن جده ابو ه ر ي ر ة جاب قال ل و زودتك وكرهت أ ن تبيت أ ع ز ب ا ف إ ذ ا هي و ا ق ف ة من خلفه في طوله قال يا عبد الله اتق الله فيها إ ن ه ا ح ا ف ظ ة لكتاب ربها و ح ا ف ظ ة ل س ن ة نبيها و ل أ ش ع ا ر العرب فدفعها إ ل ي قال سعيد والله قال عبد الله و د ا ع ا وكانت من م أ ج ل الناس و ج ه ا ما ساكت شيئنا شأل تقول لأستغل لو و د ا ر تخارج م ن ه وكانت ل لا ولا ل ل ا بايرة بايرة حاجة دائرة ا ودى م ل بباورة من أ ج م ل الناس قال و ف ي يوم من الأيام أين سعيد من قمت قالت قالت ا إلى أي قلت إلى حلقة ج ل أعلمك علم س سعيد ق ن ب داري ا تعلم د ا ر حديث ولا فغي ولا تفسير دا شنو قعدت الراجل تقرير و تعلمه يا ا ل سلام دبت ي ي أ ب و ه ر ي ر ة ب ي ت ب ت ه و بالتالي أ ب و ه ر ي ر ة ج ا ت ه بنت هذه ه ق ل لي أ م البنت الصغير أ م البنت ز و ج ة السعيد كانت ط ف ل ة ص غ ي ر ة قالت إ ن البنات يعيرونني و يقولن لي لم يحليك والدك بالذهب قال قولي لهم يخاف علي حر اللهب يخاف علي ش ن و حرا لهب ل جش البنات السهال بكاونه قالت ي ابوك ي ما جاب ل ك ذهب م ا ش ت ل ي يا أ ب و ه ر ي ر ة قالوا ما جبت لي ذهب قال قولي لهم يخاف علي حرا لهب ل و أ ب و ه ر ي ر ة كان عابدا وكان كثير الصوم يا سلام قال أ و ص ا ن ي خليلي صلى الله عليه وسلم ب أ ن أ ص و م ث ل ا ث ة أ ي ا م من كل شهر وركعتي الضحى و أ أوتر قبل أن ن قبل ن ا م م بوصية ن ابو ل ل ر س و م هريره ة وكان أبو ر ر ي ة هو و ب ن ت ه هو و ب ن ت ه وزوجه كانوا يتناوبون الليل البت الصغيرون هذا التلت والناس لا التانيم في التلت في النص وهذا الأخير ذاك وهكذا يتناوبون في قيام الليل وكان وأبو أبو أمرته يصحي ويصحي هريرة يقوم يمين في في ينوم يقوم في هريرة وهو أ ب و ه ر ي ر ة صاحب ط ر ف ة و كان يحب التواضع يا ا ل سلام يحب التواضع جدا كويس قال سافر مع أ ن ا س فنزلوا في صحراء فدعوه فقال كان قاعد بعيد ف ر س و ا لزول قالوا صايم صايم ز و ل رجع قالوا لي يا خبر هريره قال لكم أ ن ا صايم أ ك ل و ا لما كملوا ج ا ي ا ك ل في البواقي المغرب ا ل س م ا ج ا ء طوالي في الحال الناس ذ مؤدبين متابعين ا ما ش ا ك ل أ ب و ه ر ي ر ة شاكلوا زول ج ا ب الخبر زول ر س ل ه قال لي انت ما في متى كويس قال له والله أ ز و د ه قال لي صايم قال أ ب و هريره صدق قال مفطر على التخفيف مفطر على التخفيف وصائم على التكليف ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام شهر الصبر و ث ل ا ث ة أ ي ا م من كل شهر صام الدهر كله قال له أ ن ا بدات شهر ر س م ت ه ولذلك شايف نفسي صايم الدهر كله خلاص يعني صايم صائم بهذا المعنى كان أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ م ه لوحده والله يا إ خ و ا ن ن ا يكفي إ ن ه ترك لنا هذا ا ل إ ر ث العظيم يا ا ل سلام يا أ خ ي الله طيب والله قال أ ب و ه ر ي ر ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة رواه أ ب و ه ر ي ر ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة ان ان معظم ا ل أ ح ا د ي ث أ ن يد ابن ا ل ر ي د ي هي عن أ ب ي ه ر ي ر ة والله ربنا رفعوا ر ف ع شديده أ ر ب ع س ن ة بس أ ر ب ع س ن ة بس أ س ل م له أ ر ب ع س ن ة حفظ من العلم ومن الحديث ومن ا ل ر و ا ي ة ما حفظ أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه مات أ ب و ه ر ي ر ة في ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة س ن ة تسع وخمسين من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة وصلى عليه على أ ب ي ه ر ي ر ة يزيد ا بن عتبه بن أ ب ي سفيان هو الذي صلى على أ ب ي ه ر ي ر ة وكان هو والي ا ل م د ي ن ة انذاك وكان من جمله من وقف يصلي على أ ب ي ه ر ي ر ة عبد الله بن عمر و أ ب و سعيد الخدري من ا ل ص ح ا ب ة الذين شهدوا و ف ا ة أ ب ي ه ر ي ر ة ودفن أ ب و ه ر ي ر ة بالبقيع في ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة على ساكنها ومطيبها والمهاجر إ ل ي ه ا والمدفون في ثراها أ ف ض ل صلاه و أ ز ك ى تسليم صلى الله عليه و سلم و بعض أ ه ل العلم يقول أ ن ه مات س ن ة سبع و خمسين و س ن ة سبع و خمسين هي ا ل س ن ة التي م ا ك ت فيها ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين و صلى عليها أ ب و ه ر ي ر ة و توفي أ ب و ه ر ي ر ة عن عمر ناهز ا ل ث م ا ن ي ة و السبعين لما مات عمره ث م ا ن ي ة و سبعين س ن ة أ ل ا بارك و رحمه ربي في علم أ ب ي ه ر ي ر ة و رضي الله تعالى عنه و عن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن علم من اعلام أ م ت ن ا و إ م ا م من أ ئ م ة ديننا رضي الله تعالى عن أ ب ي ه ر ي ر ة و عن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا و السلام عليكم و ر ح م ة الله و بركاته